ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون, لو كانوا يعلمون